بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وَقَالَ أَوْ قِلْ هُوَ الَّذِي أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمُ النَّوْمَ كَسُبَاتًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَى فَوْقَكُمُ سَبْعًا شدادا ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميطعتا يوم ينفق في الصور فتأتون أقواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصابا للطاغين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 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِلَّا لِلْمُسْتَقِيمِ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا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 قاب يَوْم يَقُوحُ وَمَلِكَ تُصَف ل يَتَكََّمون وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاءت فقد إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا قول الكافيا ليس سن ك ت